ان فِي ذَلِكَ لآيَاتٌ وَإِنَّ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَوْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ نعبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة دُنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ذَٰهَبًا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَل إِن أَقَقتُم بَشَرَِكلَكُم إِنَّكُمْ إذََّ خاتِعُون أَ أَعيدُكُم أَنَّكُم إذَا مُِم وَكُمُم تُرَابَ وَعظَامَ أَنَّكُم إذا هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحل بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحل له بمؤمنين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 دلل القوم الظالمين ثم انشأنا من بعدهم قروناً أخرى